ولا الضالمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشك دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتي فمحونا فَمَحَونَا آيَةً لِلَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارِ مُبَاصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارِ مُبَاصِرَةً لِتَبَتَّغُ لِتَبَتَّغُ فَأَطْلَمُ مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعَالَهُ وَلِتَعَالَهُ عَدَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وكل شَيْءٍ وَالسَّمَاءُ تَفْسَدَةٌ وَكُلٌّ إنسٌ أَلْزَمَ مُطَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَهِ الْقَانِّ كِتَابَهِ الْقَانِّ مَنْ شُرَّعَ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزروا زرطوا زر أخرى ما كنا معدمين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن لك طرية أمرنا مضفيها أمرنا مضفيها ففسقوا فيها أمرنا مضفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم عليها القول مرنا تدريرا وكم أهلكنا من القرون من بعد موح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان Al-Fatihah. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد منما فتقعد I don't in the من خلقنا تفضلا يوم ندعو كل أنس بماهن فمن أُوتي كتابه بعينه فأولئك فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون فتلا فِيهَا هَادِئٌ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَظَنُّ سَبِيلَهَا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن لَّهُنَّ أَوْ حَيْنًا لَّكنَّكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْهِنَّ غَيْرَ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا بَتْنَا كَلَقَد كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِلَّا لَأَلْقِنَاكَ ضَعْفَ الْحَايَاةِ وَضَعْفًا مَّا فُمْمَا لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَذَّبُوا ويستكذونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وَاجْعَلْمِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَبُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوطًا وَنُنَزِّلُ مِنَ أَكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا والله اللي جلت